أ أ و ا ل ذ ي ن يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ف ا ج ل د و ه م ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك ل و أ ص ح ه ا د ه احدهم اربع ل ذ ي ي ن ش ه ا د ا ه م و ل م يكن ل ه م ش ه د ان ء إ الله أ م ف ش ه ا د ة أ ح د ه م أربع بالله شهادات إن ولكن افضل الصادقين والخامسه ان لا نتالاه عليه ان كان من الكاذبين ويضر أ عنها العذاب ان تشهد اربعه شهادات بالله ان ه لا من الكاذبين والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم ان الذين جاءوا بالافك عصبه من منكم. لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم لكل امرئ منهم ما اكتسب من ا ل ا ث ن والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم لولا إذ سمعتموه إذ ظن المؤمنون و ا ل م م ؤ ن ا ت ب أ ن ف س ه م خيرا وقالوا هذا إ ف ك م ب ي ن لولا جاءوا عليه ب أ ر ب ع ة شهداء ف إ ذ لم ي أ ت و ا بالشهداء فاولئك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا و ا ل آ خ ر ه لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم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 ولولا إ ذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أ ن نتكلم بهذا سبحانك هذا ب ف ت ا ن عظيم يعظكم الله أ ن تعودوا لمثله أ ب د ا إ ن كنتم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 والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله رءوف رحيم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تتبعوا خطوات الشيطان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 والله سميع عليم ولا ياتل اولو الفضل منكم والسعه ان يؤتوا اولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفو ا وليصفحوا ا الا تحبون ان يغفر الله لكم والله غفور رحيم ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا و ا ل آ خ ر ه ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السنتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أ ن الله هو الحق المبين الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولا مبراون مما يقولون لهم م غ ف ر ة ورزق كريم يا ايها الذين آ م ن و ا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستانسوا وتسلموا على اهلها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 أ و أ ب ن ا ئ ه ن أ و أ ب ن ا ئ ه ن أ و أ ب ن ا ء ب ع و ل ت ه أو و إ خ ا ن ه ن أ و ب ن ي إ خ و ا ن ه ن أ و بني إ خ و ا ن ه ن أ و بني أ خ و ا ت ه ن ن أو س ا ع ه ن أو م ا م ل ك ت أ ي م ا ن ه ن أو ا ل ت ا ب ع ي ن أو ا ل ت ا ب ع ي ن غير أ ل ا ل إ ر ب ة من ا ل ر ج ا ل أ و الطفل الذين ل م ي ظ ه ر و ا ع ل ى ع و ر ا ت ا ل ن س ا ء و ل ا يضربن ر ب أ ج ل ه ن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 「えい يكونوا فقراء いえいえいえ ا ل いえいえいえい ه いえ ل えいえいえ ع えいえいえ ل ي س ت い ف いえいえいえい لا يجدون いえいえいえいえ ي えいえいえ الله من فضله والذين ي, ي, وال ي ب ت え و ن الكتاب من وما ملكت ايمانكم فكاتبوهم ان علمتم فيهم خيرا و آ ت و ه م من مال الله الذي آ ت ا ك م ولا تكرهوا فتياتكم على البغاء ان اردنا تحصنا لتبتغوا عرض الحياه الدنيا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 يخافون يوما تتقلب فيه القلوب و ا ل أ ب ص ا ر ليجزيهم الله أ ح س ن ما عملوا ويزيدهم من فضله والله يرزق من يشاء بغير حساب والذين كفروا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 والله سريع الحساب أ و كظلمات في بحر ا لج ل يغشاه موج من فوقه موج من فوقه سحاب من فوقه موج من فوقه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 في ا ل س ملك ا ا ا و و ت أ ر والطير ض صافات ل علم ل قد ص السماوات ت وتسبيحه ه و ا ل عليم بما يفعلون ولله ملك ل ه بما ا و ا ل أ ر ض و إ ل ى الله المصير الم تر ان الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما ثم يجعله ركاما فترى الودق ويخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن ن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالابصار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 「おいし ع です」 إ ل ى الله ورسوله ليحكم بينهم إ ذ ا فريق منهم معرضون و إ ن يكن لهم الحق ي أ ت و ا إ ل ي ه مذعنين أ ف ي قلوبهم مرض أ م ارتابوا ام يخافون أن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 شركه ا ل ل ه د و شركه دعويه و غير ربحيه ه ذات مضمون أ ا ج ت ه م ل ا و ن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 私َちの思い出を ل れずに、私たちの思 م 出を忘れずに、私たちの思い出を ح れずに、私たちの خ い出を忘れず ل 私たちの思い出を م れずに、私た ل の思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を忘れずに、私たちの思い ل を ه م ずに、私たちの ي ُ م َ ك ِّ ن َ ن َّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ちの思い出を忘れずに、私たちの思い出を ي ُ ب َ د ِّ ل َ ن َّ ه ُ م ْ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 و والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح فليس عليهن جناح أ عليه ن يضعن ثيابهن غير متبرجات ب ز ي ن ة و أ ن يستعففن خير لهن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 من ا ن ف ك تاكلوا من بيوتكم أ و بيوت آ ب ا ئ ك م أ و بيوت أ م ه ا ت ك م او بيوت إ خ و ا ن ك م او بيوت اخواتكم او بيوت اعمامكم او بيوت عماتكم او بيوت اخوالكم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 قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذاء، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. ألا